السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الشيكه ورحمة الله بصلاكم طيبون شيخ الحمد لله بخير وعافية حياكم الله بارك الله فيكم الصوت واضح وللعين الحمد الصوت واضح شيخنا وارك الله فيكم وفيكم بارك الله الحمد لله الله طيب جزاكم الله خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وتسليمه كثيرا مع بعد ان له من دواء الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بصدفة كريمة شيخ الحبيب الشيخ غانم العبد اللي حفظه الله تعالى لكي يشنف أسمعنا وليمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان استعداد دلالة القدر لتفضل شيخنا مشكورا محجورا مسددا ومنصورا الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر موفر الثواب للعابدين ومكمن لهم الأجر العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر شمل برزقه جميع خلقه فلم يترك النملة في الرمل التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها أشاد الله بفضلها في كتابه المبين فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر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 شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه الله عز وجل من أموره الحكيمة ليلة القدر خير من ألف شهر أي في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان من قامها إيمانا واحتشابا وفر له ما تقدم من ذنبه تنزل الملائكة, الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والروح عليه السلام معهم جبريل خصه الله بالذكر لشرفه وفضله سلام هي يعني أن ليلة القدر سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها ويدخل في رحمة الله حتى مطلع الفجر يعني أن ليلة القدر لا تنتهي إلا بطلع الفجر لانتهاء عمل الليل به هذه الصورة التي هي في شأن ليلة القدر فيها فضائل متعددة لليلة القدر الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في تلك الليلة لتلك الليلة العظيمة وما أدراك ما ليلة القدر الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر الفضيلة الرابعة أن الملائكة تنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل الفضيلة الخامسة أن الله أنزل في فضلها صورة كاملة تتلى إلى يوم القيام ومن فضاء ليلة القدر أيضا ما ثبت في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتشابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها واحتشابا للأجر وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول الأجر ليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فبهذا يتعين أن تكون ليلة القدر في رمضان وهي موجودة في الأمم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد والمنة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان طواه البخاري وهي في السبع الأواخر أقرب حديث بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت اتفقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه ولمسلم قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وأقرب أوتار السبع الأواخر هي ليلة سبع لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع رواه مسلم لكن قال أهل العلم قال بعض أهل العلم لا تختصوا ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام بل إنها تتنقل فتكون في عام ليلة سبع مثلا وفي عام آخر ليلة خمس وعشرين تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه وتعالى ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري قال في فتح الباري أرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل فما قال ابن حجر رحمه الله أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضله بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء فيزدادوا قربة من الله وثوابا وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب والسهر في سبيل الوصول إليه والظفر به وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فنزل المطر في تلك الليلة فسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في ماء وطين أما الاستعداد لها فيكون أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل فالمسلم يجاهد نفسه على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الإخلاص قال بعض السلف رحمهم الله ما جاهدت, على ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص لان النيه تتقلب عليا فيجاهد المسلم نفسه على الاخلاص لوجه الله وايضا موافقه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الدعاء يدعو الله عز وجل ان يوفقه لقيام ليله القدر والفوز والظفر بها كذلك التفره في هذه الايام لعباده الله والدعاء والذكر والقيام وعدم الانشغال بأمور الدنيا في هذه الليالي المباركة أيضا يتذكر المسلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح كيف كانوا في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر المباركة فقد كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره أي أنه يعتزل نساءه في هذه العشر ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله للصلاة والذكر فكان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم فإذا أقبلت العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله كذلك مما يستعد به المسلم في هذه لليلة القدر الاعتكاف فإذا استطاع أن يعتكف ويتفرغ وينقطع في مسجد من المساجد بيوت الله عز وجل للعبادة ويتفرغ في هذه الليالي فهذا من الاستعداد واغتنام هذه الليالي فلعل الله عز وجل أن يوفق العبد لقيام ليلة القدر والظفر بها فعلى المسلم أن يجتهد قال ابن بازر رحمه الله تعالى فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحيي كل ليالي العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها ويقيمها فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا فإن أخلص نيته فله الفضل العظيم وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا تكن الخيل أفطن منك يا عبد الله إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق فلا تكن الخيل أفطن منك فلا تكن الخيل أفطن منك فإنما الأعمال, فإن الأعمال بالخواتين وقال أيضا رحمه الله ابن الجوزي وينبغي أن يكون الاجتهاد في أواخر الشهر أكثر من أوله لشيئين أحدهما لشرف هذه العشر وطلب ليلة القدر والثاني لوداع شهر لا يدري أن يعود عليه أم وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها أي هذه الليالي أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالصهر في البيوت فيفوت على نفسه خيرا كثيرا إخواني ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب ليلة القدر خير من ألف شهر فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها فهذا أوان الطلب احذروا من الغفلة ففي الغفلة الخسران والعطب وكما قال الناظم رحمه الله تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسري فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر فكم من خبر صح بما فيها من الخير روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر فطوبى لمرئ يطلبها في هذه العشر ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر والبر وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر فكم من معتق فيها من النار وهو لا يدري نسأل الله من فضله العظيم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر وقيتهم السيئات اللهم أعذنا من مضلات الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك اللهم اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا نحن وجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين